بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وَأَخَْرجَةِ الْ الأأَبْضُ أَكْقَاهَا وَقَالَ الْإِثَانُ مَالَهَا يَوْمَ إِذِ تُحَدّتُ أأَخْبَ رَهابِأََّ رَبَّكَ أَحَاهَا يَوْمَئِذِ تُحَدّتُ أأَخْبَ رَهادَِّ رَبكَ أَحَاهَا يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره